وأنها ضعف وخور أو أنها حفاظ على المصالف الشخصية وطعنوا في ذمة السبب والله حسيبهم فيجب أن نفهم أن مسألة مناصحة المناصحة لولاة الأمور كالمناصحة لعامة المسلمين بل هي أولى من الأصول الكبرى التي اتفق عليها للسنة موجب هذه النصوص غيرها وهي إجماع إجماع بين أهل السنة والجماع وهي أيضا مما فارق أو من الفوارق الكبرى العملية الظاهرة بين أهل السنة في كل فترة التاريخ إلى يومنا هذا وبين أهل الأهواء حتى من يتسبون للسنة إذا وجدت من في قلبه غل على المناصحة إذا وجدت من في منهجه دار للمناصحة فاعرف أن في منهجه دخل ودخل وأنه غير سوي المنهج وإن كان قد يكون في أموره الأخرى على خير كثير لا يمنع هذا أن يدخل الهوى على الإنسان وإن أن يتسبل السنة إذا رأيت من لا يسلك مسلك النصيحة ولا الدعاء ولا في الأمور ولا يرضى بهذا المنهج ويلمز من يسلكه فاعرف أن في منهجه خلد مهما برر له لأن هذا أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لست خيارات ليست مسألة اجتهاديات حتى في الأمور التي يكون فيها الولات على سساد كبير أو مظالم كبرى أو أمور أيضا قد تكون من يعني عرائم الأمور فالنصيحة لا تنقطع هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ بل أليس الفاجر والظالم أولى بالنصيحة من الصالح؟ الصالح قالبا صلاحه يرجعه لكن هذا الذي فساده يضر الأمة هو الذي الأحوج للمناصح وإقامة الحجة هذا أمر أيضا يتفرع عن هذا مسألة جزية أقل أو يعني محدودة وهي أن بعض أهل الأهواء أو المجتهدين عن خطأ ويغفر الله لنا ولهم يقولون ان ولا تمر المسلمين الآن في هذا العصر ميؤوس من استصلاحهم سبحان الله وأين دليلكم وهل من رحمة الله يأس ونحن عندما نناصر هل يعني ذلك لا بد أن تزول المنكرات وأن يتحقق الحق هل يلزم ذلك هل يلزم وهل نملك هذا ليس لك هذا لكن بالنصيحة تقوم الحجة وتبرأ الذمة بالنصيحة تقوم الحجة وتبرأ الذمة ويدفع الله عنا من البلاء ما لا يعلم ولذلك كثير من عقل الناس اليوم فضلا عن علمائهم وأهل رشد فيهم يقولون أنه الغالب والله أعلم أن أكثر ما دفع الله به البلاء عننا هو وجود النصر والأمر معروف أنها المنكر وجود النصرين فعل هذا من أعظم أسباب دفع البلاء عننا وإلا فأنس الله العافظ يعني كم عندنا من التقصير والمعاصي والعراض عن دين الله وشرعه كم عندنا من يعني أمور انسان كل ما بين لحظة وأخرى يخشى العقوبة من الله عز وجل وما من عاقل إلا وإذا أصبح ولم تعاقب الأمة حمد الله عز وجل وأثنى عليه أي إنسان يرى حال الأمة في كل بلد يتوقع العقوبة في كل لحظة وما من إنسان يدرك هذه الأمور ويراها إلا ويضع قلبه على صدره وقال اللهم سلم سلم ونعلم أن من أسبابه حفظنا ودفع البلاء عنا وجود من ينكر وجود من يناصر سرا وعالنا بالطرق الشرعيه المناسبه فلا يغني لا حد يستنسى الساهل بالنصيحه فهي امر شر أصل شرعي قطعي نعم هذه قاعده عامه انه المنكر المستتر ينكر بالستر والمنكر الظاهر ينكر ظاهرا هذه قاعدة عامة لكن عند التفصيل لابد أن تحكمها قواعد أخرى هذه قاعدة جزئية تحكمها درء المفاسد الحكمة الموعظة الحسنة الضمان النتيجة عدم وجود فتنها أعظم ثم أيضا يأتيها درجات المنصوح أو الصاحب المنكر الواقع في هل هو ممن يعني إذا أنكر عليه تقع منه ما عظمه أو لا هل هو ممن له شأن وربما يؤدي فعله إلى منكر أعظم أو هو دون ذلك ثم من هو الذي وقع منه المنكر الظاهر أيضا ما دون ذلك هل هو ابن ابنك أخوك جارك ملك عليه ولا يتلميذك أو هو من هو أكبر منك أو ممن لا يعني تستطيع أن تنكر عليه عالنا لما يترتب على هذا منك لأن كان عظيمة كثيرة ولها أصول وثوابت لابد من اعتبارها لابد من اعتبارها نعم هذه القاعدة مسلمة لكن لها شروط وضوابط كما هو معلوم نعم نعم لكل ما ولاه الله أمر المسلمين يجرنا النصح له الناس بحسب مكانك بحسب درجته حسب ما يستطيع يكلف الله نفسه إلا بعض النصح من بعض الناس يعتبر تهور يقعه في الإثم وهو ناصح إذا نصح من تبطير غير لائقة أو لا تؤدي إلى درء الفتنة أو قد لا تؤدي إلى, إلى مثل إنكار المنكر أو تؤدي إلى فتنة أعظم هذا ليس بنصح هذا متهور هذا متهور وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صور من هذا وفي عهد خلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة والتابعين حدثت صور من بعض الذين اجتهدوا هي نوعا من التهور بدعوى انكر المنكر يعني الخوارج لماذا خارجوا الذين قتلوا عذما أليس الدعوين ينكروا منكرات لكن بطريقة فيها تهور فيها فساد أعظم فإذن المسألة تضبط بضوابط الشرعية تضمن المصالح وتدرى المفاسد وليس بكل إنسان بكل إنسان أن ينكر أي منكر فقد لا يقدر يكون معذور وآخر يقدر فالعالم عليه ما ليس على طالب العلم على طالب العلم ما ليس على من دونه والمسؤول غير المسؤول من بيده صلاحياته غير من ليس بيده صلاحياته من لك ولاية عليه غير من ليس لك العاليه ولاية نعم قد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليه السلام أنهم نصحوا لأممهم كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه بشرق أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصحا لله ورسوله قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل وسمى ذلك كله دينا فإن النصح لله يقتضل قيام بأداء واجبات على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان فلا يكمل النصح لله بدون ذلك وليتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافر الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا اتمنه وينصح له إذا غاب عنه وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويكونه إذا اتمنه ويغشه إذا غاب عنه كان سواء قالوا لا قال فكذاكم أنتم عند الله عز وجل خرجه ابن أبي الدنيا وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفضيل بن عياط الحب أفضل من الخوف ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشك إذا غضبت ولا ينصحك قال عبد العزيز بن رفيع قال الحواريون لعيسى عليه السلام ما الخالص من العمل قال ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا فما النصح لله قال أن تبدأ بحق الله فعالى قبل حق الناس وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله فعالى قال الخطارين لأن هذا مقطع جديد نعم هذا من عبث الشيطان بالناس المقصر يجب عليها أن ينصح وهو مقصر لماذا؟ لأنه هذه مسألة نفك عن تلك فإنه لو قصر وما نصح سمع عنده سوءتان وخطأا وتقصيرا وهو الأخطاء وعدم النصر لكن لو نصح مع التقصير صحيح أنه يقع في مسألة مخالفة القول للعمل لكن هذه أخف جاءت على سبيل الموعظة والترهيب لا ما لم تأتي على سبيل الحكم في قول عز وجل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مطفا عند الله تقول ما, ما لا تفعلون لا يعني ذلك عدم النصر لأن هذه قارضة عامة في سلوكيات الإنسان وتعامله مع الله عز وجل أولا ثم تعامله مع الخلق فهي نوع من العثاب ونوع من التأنيب والو والوعيد لكن ليست حكم لا تعني عدم القيامة لأنه عدم القيام بالواء بالأمو معروف أنه المنكر خطأ آخر ينضاف إلى الإنسان أن يقول ما لها. هذا الشيء الشيء ان يعني الإنسان المقصر في شيء قد يتورع من أنه يعني يناصح الناس في وقع فيه لكن في أشياء أخرى ما وقع فيه يبقى عندهم يا الخير ما يجب أن يأمر به ويجسنب من الشر ما يجب أن ينهى عنه هل نفترض أن بعض الناس فعلا يتردد أو يجد حرج من أنه يأمر غيره أو ينهاه في أمر هو واقع فيه لكن لا يعني ذلك أن لا يأمر وينهى في الأمور التي هو لا يقع فيها لا في حديث النصيحة لله وصلنا إلى قول الخطاب نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى قال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له قال وأصل النصح في اللغة الخلوس وقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الإيمان به والعمل بما فيه والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم انتهى قد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن ناصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه ونحن نحكيه هنا بلفظه قال محمد بن نصر قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان وهي على وجهين أحدهما فرض والآخر نافلة فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبتي على محبة نفسه وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه فهذه جملة تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة ولذلك تفسير. سنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على آداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة, متى زالت عنه العلة المانعة له قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل طبعا هناك جانب, جانب من النصيحة هو مضمن لهذه المعاني وإن كانت الإشارة إلى قليلة في هذه التفسيرات لكنها مبنية على أن هذا من باب الاستلزام بل والتضمن أيضا وهو أنه إذا قلنا وهذا هو هو يعني المعنى الجامع للنصيحه اذا قلنا ان النصيحه هي القيام النصيحه لله عز وجل بالذات هي القيام بما فرضه الله عز وجل وما اوجبه بما فوضه الله عز وجل وما اوجبه ثم أيضا من مسممات النصيحه القيام بما يحبه الله من النوافل والمستحبات هذا كمال النصيحه الدرجة الأولى من النصيحة النصيحة الواجبة هي القيام بالفرائض والواجبات الجانب المستلزم أو الجانب الذي يتضمنه هذا هو ترك أيضا ما نهى الله عنه وهذا يلد في كثير من النصوص وكلام السلف يذكرون الواجب ويغفلون الحديث أحيانا عن ترك ما نهى الله عنه لأن ذلك مستلزم لذاك أعني أنه لا يتصور أن الإنسان يكون ناصحا لله تماما نصيحة بقيامه بالواجبات والفرائض والمستحبات ثم يقع فيما نهى الله عنه من الكبائر ومن المنهيات والشرك والكفر لا يتصور هذا يعني تجد الأوامر أكثر من النواة الأوامر أيضا الواجبات ذكرها أكثر من ذكر المنهيات بناء على أن ذلك مفهوم ومستصحف لأن من فعل ذلك ترك ما نهى الله عنه من الشرك والبدع والكبائر فإذا من ثمام النصيحة أيضا أو من معاني نصيحة منه ما هو واجب في الترك وما هو نافلة فالواجب في الترك هو اجتناب ما نهى الله عنه من الشرك والكبائر والبدع والنافلة في الترك اجتناب المكروهات والمشتبهات فهي مقتضى النصيحة إذن النصيحة هي أعنى ما يتصوره كثير من الناس هي بدل الجهد بدل الجهد إخلاصا ونية وعمل إخلاصا ونية وعمل بدل الجهد في فعل الأوامر وترك النواهي ولذلك نجد هذه العبارة بمعنى الواسع قد توجد أحيانا حتى على ألسنة العوام فيصفون بقلب الإنسان الذي يخلص في عمله ويبدل جهده دون اعتبار للحوافز أو الوعيد دون اعتبار للوعد والوعيد سمونه نصوح فلان نصوح هذه نسمعها كثير من العامة لا أدري أن يسمعها بعضكم أو لا لكن نسمعها كثير فلان نصوح يعني قائم بالواجب على التمان هذا المعنى إذن ليس مجرد الموعظة كما أيضا يفهم كمفهوم ضيق عند كثير من الناس إنه المقصود بالنصيحة هو مجرد الوعظ والإرشاد لا هذا،, هذا ربما يكون من آخر حلقات النصيحة أولها يبدأ بالقلب الادعان والتسليم لله عز وجل والطاعة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والادعان له والطاعة والاتباع والفرق وفعل ما أوجبه الله وتركمانه الله عنه إذن فالنصيحة هي التدين على الوجه الصحيح التدين على الوجه الصحيح نعم فسماهم محسنين لنصيحتهم بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصف لله فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما اقترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير ناصح لله بقلبه وهنا أشار إلى إله إلى كمار النصيح أن ندم على الذنوب وأن يقوم يفصل هذه الثمرة وإلا في الأولى, الأولى أن يبدأ بما ينجب أن يستقر بالقلب مما لا دخل له بالحركات والاستطاع ما دام الإنسان معه عقله فمن مقصد النصيحة أن يحب الله عز وجل ويحب ما يحبه الله ويبغذ ما يبغضه الله وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب في اتباعه وأنه لو تمكن لفعل لو تمكن لفعل متى يتمنى أنه لو تمكن لفعل؟ إذا امتلأ قلبه بالتسليم والرضا إذا امتلأ قلبه بالتسليم والإدعان والرضا والرغبة في الطعام هذا هو الأساس الأول ثم يثمر ذلك وينتج عنه أن يندم على ذنوبه وأن يحرص أو يتمنى لو يفعل الواجبات أو يتمكن من فعله هذا على انسان لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يعمل شيئا من الفرائب والواجبات فيبقى ما في القلب هو الأساس وهذا لا يزول ما دام الإنسان فيه أذنى شعور ما فيه أذنى شعور هذا أمر للصقير في القلب ولا يحتاج إلى أي شيء من المشاقة هذا من نعمة الله عز وجل الفضل على العباد لأنه إذا شق عليهم شيء سقط عنه والمشاقة تجرب لكن يبقى ما لا يشق هذا لا يعدرون فيه وهو يتفاوت أيضا عند الناس وهو الأعمال القلبية العمال القلبية لا دخل لها في الحركات ولا الاستطاعة إلا الاستطاعة الـ الـ يعني بقاء العقل وبقاء الإرادات القلبية عندها فإذا فقدت هذا فالله عز وجل يتولى عباده نعم وكذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله وما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته فكذلك الناصح لربه ومن تنفى لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكماله وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد ما يفهم وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصح وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما كما يحب ويرضى طبعا من من لكتاب الله عز وجل بعد تعلمه وتدبره تعليم والتعليم اوسع من مجرد التلقين كما يفهم بعض الناس بل ربما انسان يعني انفق على التعليم ربما يكون أفضل من علم وابلغ في في في نشر كتاب الله عز وجل فمن اعظم ابواب النصيحه لكتاب الله في هذا الوقت وفي كل زمان الانفاق الانفاق الذي يؤدي إلى نشر كتاب الله بين الناس الانفاق على طبعه الانفاق على تفسيره الانفاق على تعلمه وعلى تعليمه الانفاق على الوسائل التي تؤدي إلى نشره من الأشرطة ووسائل الإعلام الانفاق على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فردية كانت وجماعية رسمية كانت غير رسمية الدعم المعنوي لتأييد المعلمين لكتاب الله لتأييد المسؤولين وأهل الشان وأهل الحل والعقد على نشر كتاب الله الذب عن هذا المرفق الكبير الذي هو وسائل تعليم كتاب الله عز وجل الذب عنه في الوقت الذي ينجم فيه النفاق وقتنا هذا حينما يتسلط المنافقون على حلق القرآن وعلى مراكز تحقيق القرآن وعلى الجمعيات التي تنشر القرآن كل ذلك من النصيحة الواجبة لكتاب الله وأنا أظنكم توافقوني على أنه من أعظم الخذلان لكتاب الله السكوت على هذه الألسن المغرطة التي بدأت تتناول الوسائل والمؤسسات والأفراد الذين يعلمون كتاب الله ودخلوا مداخل ملبسة على الناس زعموا أن هذه المؤسسات وهذه المرافق الخيرة في تعليم كتاب الله أنها قد يخرج منها الغلو والعنف وكذب لأن الغلو والعنف ليس له موطن محدد الغلو والعنف أسبابه ليست في تعليم كتاب الله ولا تعلمه وإذا وجد مثلا من قد يسلك مسارك الغلو من بعض الشباب المغرر بهم ويخرجون من حلق تحفيظ القرآن فلا يعني أن هذه الحلقها التي علمتهم الغلو بل العكس والصحيح ونعلم ويعلم هؤلاء المنافقون الذين يتحدثون عن هذه المحاضنة الخيرية ويشكون فيها هم يعلمون أنها ليست هي مصدر العنف لكنهم يريدون قضاء عليها يبحثون عن الذرائع الكاذبة والخاطئة وإلا فنعلم أن مسالك الغلو هي مسالك لا يمكن أن تصدر عن مثل هذه البيئات الخيرة أما أن يوجد من يخرج أو يكون انتسب لمثل هذه الحلق فهذا أمر لا يخلو منه مرفق من مرافق المجتمعات اليوم فالبيوت خرجت منها بعض نزعات الغلو أو بحرج منها بعض الشباب هل معنى هذا نتهم البيت الذي خرج منه ذلك القال وقد يكون أهله هم أول من يحارب الغلو وأول من حاول أن يستدرك هذه النبتة الخبيثة فلا يستطيعون ولذلك نجد أن من منابت الغلو أو من من ينتسب إليهم بعض أهل الغلو أصحاب البيوتات الذين لا يعرفون بخير ومع ذلك خرج منهم شباب إلى الغلو فالغلو مصادره ومنابته ومنابعه متعددة ليس منها تعلم كتاب الله ولا تعليمها أبدا وهذا من اللبس والتلبيس وكما قلت وأكرر كونه تخرج بعض النزاعات الغلو أو غيره كما بانك أيضا العكس قد يكون إنسان منتسب لحلقة تحفيظ القرآن ثم ينحرف إلى الفساد وال وال وال وال وال والانفلات والإعراض عن الدين بل ربما يكون هذا أكثر لأن قلوب العباد بيد الله عز وجل ولا أحد يملك الهداية معلم القرآن وغير معلم القرآن ما هو إلا إنسان يجتهد والهداية والتوفيق بيد الله عز وجل فقد يميل من تعلم القرآن أو أخذ العلم الشرعي أو غيره يميل يوم قم ما إلى الهوى فيضل سواء الهوى إلى الإفراط والامفلات الأخلاقي أو الهوى إلى الغلو والامفلات إلى سبيل التشدد والتنطر فلا ينبغي أن نحاسب المؤسسات الخيرية ومنابع الخير بهذه الطريقة ولو حسبناها لوجدنا لو أننا لا نستطيع أن نزكي أي مرفق ولا درس ولا حتى بيت ولا مؤسسة حكومية ولا غير حكومية لأن هذه أمور ظواهر لا يمكن أن تحصر بجانب ولا بسبب فأسبابها كثيرة ومتشابكة ومنابعها كثيرة ومتشابكة ولا يعقل ولا أستقيم أبدا أن تنسب إلى كتاب الله عز وجل وإلى القرآن ولا إلى معلم القرآن ندام على الاعتداد نعم فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأذب بآدابه وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به, ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عن, والإعراض عن من تدينا بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو سهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه حسن كأنه ضمن هذا الكلام أمرا عظيما يجب تصريح به وهو أن أول نصيح لرسول صلى الله عليه وسلم وقاعدتها وأساسها بمحبته صلى الله عليه وسلم ألا يؤمن المسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين وهذه هي القاعدة وهذه هي أعلى وأول وقاعدة النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي المحبه فمن أحبه اتبع سنته وعمل بمقتضى كل ما ذكره المؤلف هنا أيضا مما ينبغي التنبه له أنه هنا فعلا أشار إلى جانب مهم من ثمار محبة النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن ركائزها ومسلماتها الضرورية وهي أن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن يحب أعماله وأقواله وأفعاله وسنته وأن يتبع عثره وأيضا لا بد أن يحب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة لهم من أهل الحقوق الخاصة من قرابته بشرط استقامة على دين الله فالقرابة آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق خاص يجبني تدين به المسلم وذلك مقتضى النصيحه له صلى الله عليه وسلم واسهار كذلك وهذا من يعني التعريض بالذين يزعمون انهم محبون ال ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبغضون اصهاره كابي بكر وعمر وغيرهم ممن هم من اصهار النبي صلى الله عليه وسلم الذين زوجهم والنبي صلى الله عليه وسلم له حق قرابه او صهر مع جميع الخلفاء الراشدين الذين يسبهم اهل الهوى ما عدا علي بل اهل الهوى يسبون جميع الخلفاء الراشدين منهم من يسب الثلاثه ابي بكر وعمر وعثمان ومنهم من يسب علي وعثمان فالقرابه معروفه والصهر يكون هو من تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم او زوجهه صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان وعلي, وعلي وهذا مما يحكم قضية ضرورة حقوق الأربعة وعموم الصحابة كذلك يدخلون في الهجرة أو النصرة أو الصحبة فعلى هذا ما أبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صاحبه ساعة إلا وله حق وأن ذلك من مقتضى نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني مخل في كمال المحبة لا في أصلها يعني التفريط في السنن والنوافل مخل في الكمال ينقص الكمال كمال المحبة لا في أصلها ذلك ما إذا ما كرهه تديناً إذا ما كره الفعل تديناً فلا يضره ذلك مدام له مساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك بعض المباحات لأنه لا يستسيغها أو لم يتعود عليها مثل أكل لحم الضب فنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أكله لكن قال لم يكن بديار قومي يعني علل ذلك بأنه يعني لم يتعود عليه فلا يضر ذلك لأنه مع أنه مباح صلى الله عليه وسلم مشرع كان لو كان بمقاييسنا قلنا يأكله من أجل نشرع لكن هذا يدخل في الأقرار الإنسان إذا أقر بأمر إن أنه شر مشروع لكن كرهته نفسه فطرة أو قبعا فأظنه لا يضره ذلك ما لم يحرمه أو يكراهه شرعا فالأمر إن شاء الله فيه يعني في يعني سهولة بالعكس يعني هذا مما يدخل فيه جانب التيسير الإنسان لا يرغم على ما يعافه لمجرد متعه نفسه لمجرد أنه مثلاً مستحب أو أنه حلال أو أنه من نوافذ الأمور لكن العبرة على ما في طلب نعمة وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحبوا صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحبوا اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم إن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عاما ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم هذا, هذا هذه من المعاني العظيمة كبيرة جدا ومن مقاصد الدين ومن, ومن متطلبات الشرع التي غفل عنها أكثر المسلمين اليوم وهي من أسباب ما وقعوا فيه وأسبابه كثير لكن من أعظم, ما يعني من أعظم أسباب الوهن والضعف في الأمة اليوم هو عدم تحقيق هذا المعنى النصيحة فيما بينهم وهذه لها قواعد عظيمة لعلي أشير إليها إن شاء الله في أول الدرس القادم إذا لم أنسى النصيحة للمسلمين هذه غفل عنها كثير من أهل العلم والدعاة فضلا عن غيرهم من عامة المسلمين بل إن أغلب المسلمين حتى لا يعملون في مجال الدعوة ربما تكون مناهجهم وتوجهاتهم العلمية والتطبيقية بعكس هذه المصر خاصة الذين ابتلوا بالتوجهات والتيارات الفيزمية هؤلاء عكسوا القضية وجعل الفضيحة هي الأصل والنصيحة آخر الدرجات فسنتكلم إن شاء الله عن الموضل هذا اليوم في إن شاء الله الدرس القادم حول الله وقوته يقول نواجه في كثير من الأماكن عدد المكرات الظاهرة والتي لا تخفى على كثير من الناس أو لا يخفى على كثير من الناس حكمها حلق اللخية والسماع الغاني والتفقين وغيرها فهل يجب النص في كل مرة نرى مثل هؤلاء كما هو مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وعن الحديث لا بد يكمل فإلا من يستطع فبلسانه فإن لم نستطع فبقلبه الدرجة الأخيرة لا يمكن احد يعتذر منها مثل ما رأيت أو سمعت منكر فلا يمكن أن تعفي نفسك من إنكار المنكر بالقلب وأما الباقفة والاستطاع والاستطاع ليست القوة كما يفهم بعض الناس قوة الصفع والجلد أو الحج ليس هذه هي الاستطاع قال أغلب هذه الأمور بيد السلطان ليس بيد الأفراد أغلبها الاستطاعة هي العلم والحكمة وضمان او ترجيح, المفسدة، ترجيح المصلحة المفسدة هذه هي الاستطاعة العلم والحكمة وترجيح المصلحة المفسدة فاذا وجدت هذه المور فهي الاستطاعة فاذا ما كان عندك علم كافر او تخشى انه ما عندك الاسم وواد الحكمة المناسب ما تملك تلك اللحظة الاسم المناسب موفقت لأن تلجمه لتدخل مدخل مناسب غير من تغيره الكرب أو هذا وهذا كله وجدت لكن ترجح عندك إن كنامك لا ينفعل أو يضر أكثر فأنت ما دور سقطت عنك الاستطاع وهذه القواعد يجهلها كثير من الغيورين خاصة من الشباب الذين ما اكتمل علمهم ولا تجربتهم نرأيكم في من يحذر الشباب من الاتحاق بحلقات تحريض القرآن وهو ممن ظاهره الصلاح وهم من يعرفون بالفرقة الفلانية يبدو كثر الكلام عن هذا الاتجاه لأنه يبدو لأعلام أصحاب المثل أنه إذا ساقط الجمل كثرت سككينه بدأ الجمل يترعرع الآن فبدأ الناس يجرؤون عليه كانوا أول يخشون ويخشون ألسنت أصحابه ومع ذلك أخواني جبل لا نظلم أو لا نؤمن يعلم الله أن نعلم كثير من هؤلاء فيهم غيرهم صدق وإخلاص ويجب أن يشكروا على غيرهم صدق وإخلاص وليس كلهم يستعملون هذه الأسانية تشير إليها الأسئلة منهم علماء ومن طلاب علم ومنهم أهل حكمة لكنهم يرون هذا التوجه يعني فيه نصح لأهل السنة والسلف ولا يقرون أخطاءه ولذلك لما تبرزت الأخطاء وبدأت عيوبها ظهر من ينكر هذا الاتجاه من كانوا ينتحلونهم الشيخ بكر قديما ثم بعده الشيخ عبد الرزا عبد المحسن عبد العباد ثم يعني كانوا هؤلاء ممن ينتحلون في هذا الاتجاه وكانوا معجبين أيضا بكثير من الشباب الذين يسلكون هذا المسلك لأنه عندهم صفاء عقيدة وصدق في الغيرة وانتفاف على المشايخ أسان رطاء بالمعروف للولايات عندهم مسلمات وثوابة اهتزت عند الناس فعلا اهتزت عند الناس وهي عندهم باقية لكن كما قلت الحمق والغشامة هذه مصيدة عند البعض والبعض هذا القليل أسائل البقية لأن البقية سكتوا المدارات وخوف فلما رأوا هذا المنهج بدأ يتساقط جرأ من لهم ملاحظات حتى من من داخله داخله أن ينقدوه حتى بعضهم الآن صار يضرب بعض نسأل الله أن يهدينه إياهم ويجمع شملهم وشمل جميع المسلمين على الحق والهدى فأقول لأنه هذه الفرقه ما يبيت الحذرون من تحفيظ القرآن لكن عند بعضهم شبهة إن بعض القائمين على الحلقات عنده غلو هذه الشبهة لها مصدقية لكن نادرة جدا ويمكن علاجها يعني بمعنى أنه هي باب من أبواب الخير ومن يضمن أن أبواب الخير يجد فيها غلات قلة هو نادر والنادر لا حكم له علشان أيضا كنوا ضعيين ما نقوله أبدا لا يوجد في حلقة تحفيظ القرآن أي أحد عنده غلو لا يوجد بس كذلك كان راس يجب أنه نقضي على هذه المشكلة عشان ما تقوض التحفيظ من أجله فأقول هؤلاء عندهم نوع من الوسواس كون واحد من الشباب مر على حلقة من التحلقات التحفيظ ثم خطفه أصحاب الغلوب خارج التحفيظ فنسب إلى الحلقات فصار عند هذا النوع من الناس نوع من الوسواس وظنوا أن الحلقات تخرج غلاثه هذا ظلم هذا خطأ لأن هذه كارثة إذا وجد من أعتقد هذا هذه كارثة وأخشى أن تكون أمر عظيم أحب يعني أتعجر في وصفه لكنه أمر عظيم أن يوجد من أهل الخير من يحذر من حلقات تحفيظ القرآن بهذا السبب أما أن, أن قد يوجد في بعض المنتسيبين للحلقات من عنده غلو وقد يدعو للغلو وقد يؤثر على بعض اثناء المسلمين أو قد يوجد ولي أمر رأى من بعض الجلساء في حلقة تحفيظ القرآن من يؤثر على ابنه في الغلو في منها هذه حالات فردية نادرة توجد في كل مجال في حلقات التحفيظ لكن الناس جراءة على, على على مجالات الخير الجرأة الجرأة الجرأ على دائما على من ليس لهم حماية رسمية كافية عليه الحال يجب مثل هذا التوجه نبين لأصحابه خطأ قولهم وأنهم يعيشون أوهام وساوس وأنه ينبغي يجب الثقة بمحاضن تحفظ القرآن وإذا وجد في بعضها أو في بعض من سوبيها شيء من شذوذ الأفكار يجب أن يعالج بحكمة وليس باستهداف هذه المؤسسات الخيرية والمنابع الخير الآن ننتقل إلى درسنا في جامع العلوم الحكم وصلنا نزل في آخر حديث الدين المصيحة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال أبو عمر بن الصلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له في وجوه الخير إرادة وفعلا فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعاته ومحابه والقيام بطاعاته ومحابه في وصف الاخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر بالله تعالى وما ضاهى ذلك والدعاء إلى الله والدعاء الى ذلك والحث عليه والنصيحه لكتابه الايمان به وتعظيمه وتنزيحه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع اوامره ونواهيه وتفهم علومه وامثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملتدين عنه نعم ويدخل في النصيحة لكتاب الله عز وجل بذل الجهد في نشره الساعي لنشر كتاب الله عز وجل بعد أن يحرص الإنسان على تلاوته وحفظه وتدبره والعمل بمقتلاث فأيضا من أعظم أبواب النصيحة التي يغفل عنها كثير من المسلمين اليوم بذل الوسع, الوسع والجهد والمال في تحقيق نشره نشر كتاب الله عز وجل وتعليمه وهذا مما ينبغي أن أتنبيه في هذا الوقت من أجل دفع مسيرة الجهود المباركة في تحفيظ وتعليم كتاب الله عز وجل جمعيات التحفيظ وغيرها للرجال والنساء والصبيان هذا باب عظيم من أبواب الخير انفتح للناس وهو أيضا أصل من الأصول الكبرى التي يجب أن نحافظ عليها ثم إنه أيضا من المصالح مستهدفة من قبل المنافقين والمغرضين وعداء الإسلام فهم الآن حريصون كل الحرص كما يظهر في محاولة الاقلال او ايقاف جهود المسلمين في تعليم كتاب الله عز وجل وفي ايضا التعريض لمحاضن تحقيق القرآن الكريم بدعوة انها ينشأ, عنه ينشأ عنها الغلو ونحو ذلك مما يثيره المنافقون والمرجفون ينبغي ان تنبه لهذا وان نعلم من لكتاب الله حماية هذه المنشآت والمؤسسات ومحاضن الخير من عدوان المعتدين وحسد الحاسدين ومن تغرّض المنافقين الذين صاروا للوحون ويعرضون بهذه الجهود المباركة وبأهل القرآن وبمن وبمؤسساته نعم والنصيحة لرسوله قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعادات من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأذب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك نعم من الأشياء التي ربما غفل عنها الشيخ الشارح أو أنه ضمنها المعاني هذه هي مسألة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أعظم حق له وأول حق وأول أول معاني ومباني المصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم محبته والإيمان به وأظنه أي الشيخ ضمن هذا المعنى ضمنه ما ورد من هذه الاتماليات الإيمان به لا يكون بمحبته وبمعجابه وتوقير أيضا يتضمن المحبة والتجيل يتضمن المحبة فربما أنه استغناء بهذه العبارات عن التسريح بالمحبة لأنه من المعلوم بالضرورة لكن يحسن أن نكتبها وأن عنها بشكل واضح فنبدأ بها النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته والإيمان به أو بالإيمان به ومحبته والإيمان بما جاء به للآخر ولذلك أشار في آخر الفترة إلى محبة آله وصحابته ونحو ذلك وأن ذلك من أصول الدين ومن مقتضى التي أوجبها الله عز وجل على كل مسلم نعم والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك نعم هذه معاني أيضا يحتاج المسلمون إلى التذكير بها لسيما أنها من أعظم الأصول التي اختلت عند كثير من الناس بسبب كثرة الأهواء والبدع والتيارات والتحزبات والتوجهات وبسبب ضعف المرجعية للعلماء الراسخين بسبب يعني تسنموا القيادة من قبل أناس ليس عندهم فتح في الدين القيادة في الدعوة والقدوة في الدعوة خاصة في بين الشباب نجد أنها يعني ترجع إلى من لا يفقهون هذه المعاني أو لا يذلكونها أصلها في الإسلام وأهميتها وهي النصيحة لأمة المسلمين نجد أن كثيرا من المناهج الدعوية المعاصرة تهتم بأشياء كثيرة جيدة ومذكورة ومشكورة لكنها تغفل مثل هذا المعنى بل إنها تعاكسه وتربي الشباب على الشحن ضد الولاد وضد المرجعين ضد العلماء لأن أول أمة المسلمين هم العلماء ثم الصلاطين والأمراء ثم كل من لا كان له الولاية أو مسؤولية في الدين والدنيا, في الدين والدنيا كل من له مسؤولية فهو من أئمة المسلمين ما يعني يتعلق به مصلحة مصالح الأمة الغضمة أو مصالح المسلمين أقول أن هذا المعنى لأن صيح الأئمة المسلمين من المعاني أو من الأصول التي جهلت أو اختلت عند كثير من المناهج الدعوية المعاصرة بل هم عكسوا القضية بدل من مناصفوا للعلماء وليمة المسلمين نجد أن بعضهم, أن بعضهم ربما يسلك مسالك توظر صدور الشباب الناشئين والعامة توظر صدورهم ضد علمائهم وضد قادتهم وضد يعني صلاطينهم أو ضد حكوماتهم على شكل غير رشيد ولا يعني ذلك عدم بيان ما يقع فيه أو بعض إيمان المسلمين من أخطاء وتجاوزات هذا يبين على وجوه الشرعية المطلوبة من باب المصيحة لولي الأمر وإبداء المشورة له وإبداء إنكار عليه بالطرق المشروعة وعرض ذلك على من يستطيعون إنكار المنكرات من العلماء والناصحين الذين يسمع لهم ويجاب قولهم إلى أخير هذه أمور معروفة معتظرة ذات لكنها لا تبرر أي لخطاء الأخطاء والتجاوزات والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ذكر المظالم وذكر الفجور وذكر الفسك وذكر الأثرة وأنها تحصل من بعض ولاة المسلمين ومع ذلك أمر بالنصيحة وأن تناصفهم الله أمركم وأمر بالصبر وأمر بعدم الخروج فمن هنا أقول النصيحة لأمة المسلمين من الأصول التي اختلت عند كثير من المسلمين اليوم ولعل نصيحة هذا الخلل هو من أعظم أسباب الإسراء إلى الفتن والتناطح بين الناس ووجود ما وجد بعض ما, بعض ما وجد من مظاهر العنف والغلوب فيقول النصير المسلمين معاونتهم على الحق هذا معلوم وطاعتهم كذلك فيه أي بالحق معنى وهذا معنى السمع والطاعة بالمعروف من غير منكر وتذكيرهم به بكل طريق وتنبيهم في رفق ولوطف وهذا إشارة إلى قاعدة عظيمة وهو أنه يفرق بين الإنكار على بين عامة الناس وبين الإنكار على الوالي فإن الإنكار على الوالي مشروط بالرفق واللطف مع أن القاعدة العامة في كل, في كل الإنكار الرفق واللطف لكن مع ذلك فإنه أحيانا يحتاج المنكر يحتاج المنكر إلى شيء من الحزم يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبدسانه فإن لم يستطع فبدسانه فهذا الحديث عام حاكم على جميع النصوص لكن أيضا هو مقيد, مقيد أي مفسر أو مشروط بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزعني شيء إلا شانة وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعمر ثم هم مقيد أيضا بالنصوص الأخرى في التعامل مع ولاة الأمر مع الصلاطين والحكام والعلماء والولاة والأمراء الذين قد يحدث منهم مظالم وفسوق وفجور ويحدث منهم أثرة فإن هذا بذاته أي إنكار على هؤلاء هذا الصنف له منهج تفصيلي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الانتزام من هذا المنهج التفصيلي أنه لا بد من معاونته على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيهم فيه رفق ولطف ومجانبة شهر تعبير الشيخ رحمه الله تعبير رائع تعبير يدل على عمق الفقه يقول ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك أهل الغير إذا رأيت إنسان رجل صالح صالح يعني قد يعتب قد يعني يتألم مما يحصل من فاسد ومنكرات تقول ادعو الولاة الام ادعو له لعل الله يهديهم وهذا ما ينبغي يكون هذا ما يجب أن يكون ثم من النصيحة الولاة الامر شكرهم وتأييدهم وتشجيعهم على الأعمال التي يعملونها في سبيل الخير وخدمة المصلحة الامة لأن هذا يدفعهم إلى الخير ويشجعهم عليهم ويؤلف القلوب عليه ويرقق قلوبهم للناس فإن طلاب العلم بخاصة والعلماء يمثلون الناس أمام الوالد فإذا سلك طلاب العلم والعلماء مسلك النص لولاك الأمر والمسؤولين ثم, شكرهم ثم مسلك شكرهم على ما يحدث منهم من خير وما يحصل منهم من منافع فإن هذا يقرب قلوبهم إلى شعوبهم وأيضا يشجعهم على عمل الخير لأنه لا سيمة في هذا الوقت الذين يشجعون الولاة على الفساد والشر أكثر من الذين يشجعونهم على الخير بل الذين يعني يلبسون عليهم ويدفعونهم إلى ما يضر بالإسلام والمسلمين أكثر من الذين يعني يدلونهم على الخير ويشيرون عليه به هذا المعنى عظيم يجب أن تترسمونه في حياتكم اليومية وكل ما رأيتم خيرا حصل على يد والي أو مسؤول أو أمير أو محافظ أو وزير أو غيره يشكر اكتب له بطية ورسله رسالة يوصله وصية شكر الله لكم على هذا الجهد أنا سمعت اليوم وجاءني في اليوم في الجوال لكن لا استطيع أن نتثبأ لما تثبأت إلى الآن من البشرى أنه حكم بعض الذين تسلطوا على أهل الخير وعلى العقيدة في الصحف أنه حكم صدرا في حقه يعني عقوبة شرعية راجعة إذا كان صار هذا صحيح يجب أن نبرد المسؤولين نشكر لهم هذه الخطوة وأن نشجع القاضي الذي تولى والمحامي أو الدفاع قصده المحقق أو المسؤول الذي رفع هذه القضية أو المواطن كان مواطن يجب أن نشكر هؤلاء على ما فعلوا من خير فالقضية لابد وراءها محتسب سواء من الدعاء العام الرسمي أو من يعني مواطن أخذت الغيرة أو من جهة الرسمية ربما ربما جهات الرسمية لها الحق أن يعني تدافع عن الحق أمام القضاء لا أتمنى مع المعروف المنكر وزارة الداخلية وزارة الشؤون الإسلامية أي جهة لها اعتبار في حماية مصالح الأمة ومصالح الإسلام والمسلمين والدفاع عنها يجب أن تقاضي بل بل الأفراد أيضا الأفراد إذا أمكنهم أن يقاضوا هؤلاء المنافقين الذين يعني يسعون إلى هزم سلمات الأمة والاستهزاء بعقيدتها ودينها والتحريض على الرذيلة والاستهزاء بالفضيلة ونحو ذلك هؤلاء يجب أن يوقف منهم هذا المواطف ويشكر, ويشكر من كله جهد في ذلك سواء كان مسؤول أو غير مسؤول أيضا مما يعني يسر الخاطر وقرأنا عنه في وسائل الإعلام يعني الحملة التفتيشية التي سمعت أنها بأمرنا أمير سلمان وفقه الله التفتيشية على يعني بعض المواطع السيئة في البطحة وأنه نتيجة هذه الحملة يزيلت شرور ومنكرات عظيمة كبيرة جدا هذا أيضا من إمكار المنكر الذي نرجى الله عز وجل أن يدفع به البلاء ويكون سبب خير للأمة ودفع الشر عنها كثير لكن أيضا يجب أن نشجع نسوله لأنه أكاد أجزب أن الذين يسبطون الأمير سلمان أو غيره أو الذين ربما يثنون عن مثل هذا العمل الطيب المبارك أو الذين ربما يعني يلبسون عليه أكثر ممن يشكرون ويؤيدون مثل هذه المواقف وذلك بسبب اتخاذ الأهل الخير وبسبب بعض الأفكار التي ربي عليها بعض الشباب في الحيلول بينهم وبين الصله بالمسؤولين وعدم شكر المسؤول الفصام النكذ الذي جاءنا عبر بعض التوجهات التي ليست على نهج السنة والجماعة وتأثرنا به. التي تفصل, تفصل ناشئة أهل السنة والجماعة عن عن علمائهم وعن مولاتهم لسيما في هذا البلد الذي يختلف عن كثير من البلاد هذا البلد الذي فيه التضامن الشرعي بين الرعية والراعي بين الدولة والمجتمع الذي ينبني على الحل والعقد والبيعة والعهود التي بين الجميع هذه تقتضي ضرورة التلاحم والمناصحة كما اشار المؤلف ومن ذلك قال ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء, والدعاء لهم بالتوفيق وحصل الغيار على ذلك نعم استعلم بالله والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك انتهى ما ذكره ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنيا كما قال بعض السلف وددت أن هذا الخلق أطاع الله وإن لحمه قرض بالمقارير وكان عمر بن عبد العزيز يقول يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي ومن أنواع النسخ لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان ذلالته ما على ما يخالف الأهواء كلها وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء أولا يعني تلاحظون يعني عمق فقه الشارح رحمه الله عمق الفقه عندها حينما أشار إلى النصر قال في رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة قال وهو ما يختص بالعلماء هذه الحقيقة قاعدة عظيمة يجهلها الكثيرون اليوم وهو أن المكرات الكبرى والبدع التي لها شوكة وأهل البدع الذين هم ينتمون إلى فرق ذات كيان ووجود وأيضا أصحاب النفاق الذين يعني يكون لهم مستمع ويكون لهم جمهور أو البدع الكبرى التي تحتاج في الرد عليها إلى تمكن في العلم وإلى فطوة وإلى مقدرة فهذا لم ينبغي أن يكون للعلماء والمختصين من أهل العلم الذين يطاعون والذين يعتبر قولهم والذين أيضا عندهم الدربة العلم والدربة والمقدرة وفي إشارة في هذا اشاره إشارة أو تنبيه إلى مدى خطأ ما يقع فيه كثير من طلاب العلم غير متفصصين أو المبتدئين غير متمكنين أو الذين لا يطاعون من استعجالهم في الرذوق وزعم منهم أنهم يقومون بواجب بد منه وهذا خطأ فإنه لا ينبغي أن يتصدى للبدع الكبير والأهواء والتيارات التي لها يعني أنفوذ ويكون لها دعاة لهم شأنهم لا ينبغي أن يتصدى لها إلا من عنده المقدرة وأن يكون له اعتبار يكون له اعتبار إذا قال الكلمة فإن كلمته تبلغ ويكون تبلغ له من المنزلة والتمكن ما يجعل قوله يؤثر في الآخر أما ما يفعله كثير من المتدين والشباب المتحمس من هذه المصادمات وأيضا التصدي لأمر فوق مستوياتهم أو لأناس لا يطيعونهم ولا يعتبرون كلامهم هذا كله الفساد فيه أعظم والفتنة أكبر والمصالح فيه قليلة والمفاسد كثيرة وهذا هو الحص من هنا ينبغي أن ننبه الشباب الذين يشتغلون في الردود سواء الردود المباشرة أو عبر الأشرطة أو عبر الفضائيات أو الأنترنت أو عبر الجوالات وغيرها ينبغي أن نبههم إلا يستعجلوا وأنه لا يضرهم إذا رأوا منكر أو سمعوا أن يفأنوا ويبلغ أهل العلم وأنهم إذا فعلوا ذلك بري أثلمتهم وأن الواحد منهم إذا وجد في نفسه مقبرة واستعداد فليهيئ نفسه وليصبر سنين ما يضره ذلك أمر العباد إلى الله عز وجل لا يضره ذلك لا يستعجل وهذا قاعدة عامة في كثير من مصارف الكبرى في إنكار المنكرات والبداء أو حتى في تحقيق المصالح أو دفع الشر والظلم عن الأمة أو في مسألة دفع الصائل والكافر والاحتلال وغيره كل ذلك مصالح عظمه من بل بها الأفراد من الـ الـ الـ الـ الـ الـ النماذج لذلك وأختم به هذا التعليق أن كنت قبل أيام جاءني شاب متحمس وغيور صغير سن وقال يعني استنصحني في أن يذهب إلى, إلى القتال في إحدى البلدان اللي فيها القتال فقلت ما دمت انصحت الدين ويجب أن جهدي في النصيح أنت الآن يعني في سن واعتبار ما أظنه يجب عليك الذهاب وهو يعرف حاله فيجب في أن تصبر وأن تطلب العلم وتؤسس نفسك وتهيئ والعز وجل تولى عباده هي لهي الأمة من أمرها رشدا فأشار إلى أنه مثلا سمع صراخ امرأة كما صرخت امرأة في عهد المعتصم فأجابها قلت إذا كنت في مثل المعتصم وحكمت شعبا مثل شعب المعتصم وعندك جيش مثل المعتصم وأمة مثل المعتصم فأجاب اسعى ولا, ولا تحقر نفسك اسأل إلى أن تكون معتصم لكن أنت الآن أنا ما أعرف اسمك فضحك كاصدك لسنة الآن ما أعلم وأنت تسألني ربما دروس وكذا وما أعلم كيف أنت, أنت تعترف بأنك نكرة في الأمة فتريد أن تطبق مبدأ جواب المعتصم للمرأة التي قالت جواب معتصمه تطبقه أنت وأنت جالس على الرصيف الآن لو تأشر السيارة ما وقفت لك عشار فضحك وأظنه انصرف راشدا وتبصر وعلم فيما ظهر ليه المشكلة توثب الشباب لقضايا فوق مستوياتهم ولا يجدون من يرشدهم قضايا فوق مستوياتهم ما كلف الله بها بل أنا أعتقد أنهم يقعون في الإثم أكثر مما يعني يؤجرون لأنهم افتاتوا على العلماء وافتاتوا على آبائهم وافتاتوا على بلادهم وعلى ولااتهم تخطوا كل الحجز الشرعية والطبيعية والعقلية والاعتبارية بس شف لكن غيرها غير منضبطة شوفوا هذا شاب متحمسي ولنا سأجيب هذه المرأة مثل ما أعجاب المعتصر هذا تحدث تفكيره ما يدرك الفوارق الكبيرة ولا يدرك المكتبى النصيحة ولا يدرك لأنه ما وجد من يعلمه مع الأسف أنا لا ألوم يعني لو, لو أنا أقدر سنه بأنه يمكن مبلغ العشرين وهذا لا يضره لكن أدري وهو سيعلم فيما بعد أنه يعني تفكيره تفكير صبياني لكن ما يجد من الراشدين من يعلمه وأننا متأكد أن مثل هذا مر بمراحل وعنده زملاء وعنده معلمين وعنده أبوه وأمه وأهله وذويه وزملاء أكيد أنه أثار هذه القضية قبل أن نصل إليه أما وجد من يرشده إذن عندنا خلب نعم ومن أنواع نصف لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهم على ما يخالف الأهواء كلها وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل وبيان غلط من غلط من الذين تقبلوا روايتهم ومن أعظم أنواع النص أن ينصح لمن استشاره في أمره كما قال صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له وفي بعض الأحاديث إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء ان ينصره ويرد عنه واذا راى من يريد اذائه في غيبه كفه عن ذلك فإن النصح في الغيب يدل على صدق على صدق النصح فانه قد يظهر النصح فانه قد يظهر النصح في حضوره تملقا فانه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه وقال الحسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك لاخيك حتى تأمره بما تعجز عنه قال الحسن وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة وقال فرقد السبخي قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه يمشون بين عباده بالنصائر ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك أولياء الله أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقاءه هذه النصيحة أو هذه الكلمات هي حقيقة حكمة وجيدة ومفيدة وتوافق ما جاء في الكتاب والسنة في الجملة لكن لفت نظري اشارت فرقد إلى أنه قرأ في بعض الكتب هذا يدل على انه يوجد من كتب الامم السابقه ما بقي فيها خير ما بقي فيه خير يعني مثلا كتب الكتاب التورات والانجيل فيها من مثل هذه النصائح شيء كثير لكن لا يعني انها كلها حق وكذلك كتب المجهوس وكتب الصابعة وهي مصادر من مصادر العباده فاذا مثل هذه النصائح التي تتوافق الكتاب والسنه تقبل على أنها يعني حكم لا أنها على أنها نصوص إلهية لأنها لا ننزل بكونها من الله عز وجل وكذلك أيضا إذا قيل في بعض الكتب لا ينزل أن تكون كتب يعني كتب التي أورثت على أنبياء قد تكون كتب عامة كتب حكماء كتب ومن الفائدة الاستطراضية هنا أن قوله قرأت في بعض الكتب في دلالة على أن العباد الأوائل بجهبهم من ضمنهم فرقد وله زلات كبيرة أنهم يستمدون أحيانا من غير, الكتب من غير المصادر الشرعية مما أوقعهم في كثير من المقالات الخطيرة والنزاعات التعبدية الخطيرة بل بدأت على أيديهم وبمناهجهم بذور التصوف البدعي لأنهم حينما اعتزلوا الناس واعتزلوا العلم والعلماء ونزعوا إلى التعبد بغير فتح اختلت عندهم مصادر التلقي أولا ووثقوا بتلك الكتب وبأيضا عباد الأمم الأخرى ثقة مطلقة كما هو ظاهر من مناهجهم ثم بعد ذلك أيضا قلت تجاربهم وعبادهم اهتباعا للعلماء لأنهم لا يجالسون العلماء إلا في مجالس وعظ أو نحوها مجالس أو نصف أو نحوها لا يجالسون مجالسة التلقي وتفقه فحصل أن اختل عنهم منهج التلقي فصار يتلقون عن المصادر المختلطة مختلفة ويبهمون قرأته في بعض الكتب أنا أظنه والله أعلم كان يصعب عليه أن يقول قرأت في كتاب فارسي أو كتاب مجلسابئي أو كتاب يهودي أو كتاب نصراني ما يستطيع أقول هذا لأنه لو قاله رجمته العامة بالحجارة فيبهم ومع ذلك لا نتهم قصده ربما يكون يعني قصد الخير لكن ليس كل من قصد الخير يوفق إليه فمن هنا أقول أن هؤلاء الذين قطعوا صلتهم بالعلم والعلماء واتفقوا في الدين ونحوا منحى العزبة عن جهن صاروا يعني صاروا يتلقفون أمور كثيرة في الدين وفي مصالف الأمة العظمى وفي مناهج العبادة وغيرها عن مصادر غير مقية فبدأت بمناهجهم بدور التصوف فهكذا تجارف بأتباعهم وأتباع أتباعهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه حص حتى صار الطرق وفرق ومعظم النار من مستصغر الشرف نعم اتقول الحسن حتى تأمره بما تعجز عنه انا منتبهت به مين قال الحسن اي لن تبلغ حق نصيحتك لاخيك حتى تأمره بما تعجز عنه يعني انك كنت يعني تطمح انك تعمل شيء لكن لا تستطيع فلا ياخذ تاخذك الغيره والحسد بانك تسكت من ان تطلب من غيرك ان يفعله لان قد يكون له فيه منقبه عظمه فبعض الناس يتردد يعني أن يأمر غيره بشيء له فيه خير كثير وعمل كثير فيسكت لأنه مدام عجز هذا شيء الشيء الآخر يبدول إن فيه إشارة إلا لا يجوز الإنسان إذا ما استطاع أن يعمل شيء أن لا يأمر به بزع منه من لم يفعل شيء لا يأمر به وأن الله مقتل الذين يقولون ما لا يفعلون فما تطبق القاعدة يعني خطأ هل تعلم عن شيء أو لا تفعله أنت فينبغ أن تأمر به مدام خير نعم وقال ابن عليث في قول ابي بكر المزني ما فاق ابو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم ولا صلاه ولكن بشيء كان في قلبه قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحه في خلقه وقال الفضيل بن عياض قال الفضيل بن عياض ما ادرك عندنا من ادرك بكثره الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة وسئل, وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل قال النصح لله وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك وكان السرف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه وهذه أيضا فعلا قاعدة عظيمة في الدين هي لست موعظة كما يظهر إنما هي قاعدة عظيمة في الدين هي مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي النهج الشرعي الذي جعله الله عز وجل من مناهج الأنبياء من مناهج الأنبياء حتى مع أعتى العتات في التاريخ فأنه لم يردنا لم نعرف في تاريخ الأمم أعتى من فرعو ومع ذلك الله عز وجل أمر موسى بأن يقول له قولاً ليناً ومن هنا أقول لبعض الذين يجتهدون من الدعاة وطلاب العلم الذين ينتسبون للسنة يجتهدون في إنكار البدع والمكرات بل والإنكار على من يخالفهم من أهل السنة باستعمال طريقة التشهير والإنكار العلني نقول لهم لقد جانبتم الحق وفعلتم عظيما وشققتم صفوف الأمة وأوهنتم جهود أهل السنة وفرقتم حينما أمر الله بالجمع ونفرتم الله عز وجل الأمر بالتأليف وهذا الذي نقوله يخص منهج له أثره في المستوى المسلمين في جميع العالم لو كانت المسألة اجتهاد أفراد يعني يؤثرون على فئة مننا لقلنا لهذه الفئة الاسبري لكن قضية قضية أهل السنة جميعا الآن في جميع الدنيا دخلهم هذا المنهج أو دخل بعض فئاتهم وإن كانوا قلة لكن هذه القلة مفرقة ونشهد أننا نعلم من المواقف الكثير جدا والأحداث ما يدل على أن منهج هذه الفئة فعلا يفرق عن السنة قبل غيرهم يفرق ولا يجمع وكنت أسمع خبر عن مجالس بعض الشيوخ هذا المنهج وما كنت أصدقه حتى تواتر عندي من ثقات كانوا على هذا المنهج فتابوا يقولون كان أحد هذا الشيوخ له درس يقسمون بالله إن نجل سهور ما قرأنا كتابا كل كلامنا قال فلان وفلان مميع وفلان مبتدع وفلان أيد المبتدعة وفلان وفلان ويقول وضعت فطوط تحت فلان هذا على كثرة ما نقول فلان بالألاك من جلسة الواحدة أغلبهم من أهل السنة وجمع أليست هذه حقيقة مرة ومؤلمة ويجب التنبيه لها ويجب نصح أهلها الذين يفعلوه ثم في كلام بعض هذه الفئة الذين تكلمون أنا سألت كثيرين ما أقول هذا لأنني أنا معرفت من أسل لكن يعني ما يجوز للإنسان أن يجعل ما يحصل لهم قياس لا يجوز أبدا وليس هذا عجل سألت كثيرين ممن تعرفت لهم هذه الفئة هل نصحوكم؟ قالوا لا هل اتصلوا فيكم؟ قالوا لا يعني بمعنى أنه بدون ما ينصحوا الشصخ ولا يتصلوا فيه ولا يتثبتون من حاله ربما يكون له عذر ربما يكون رجع يحاكمون أن أناسا من أهل السنة والجماعة على كتابات لها عشرين سنة وعلى كلمات التقطوها بأشرطة بعضها يعني ما عفى عليه الزلم طيب الأنسان يتغير ويتحول ويتحسن ويتوب مما كان عليه كان امر يقتضي توبة يرجعهم كان منهجا خاطئا ألا تتثبتون كثير ممن يقلحون بهم لا يتثبتوا من حالهم ولا يناقشونهم ولا ينصرون نأقول كله عشان ما نظلم أيضا نعم هناك من يناصع هناك من قد يخطي ويبلغ بخطئ في في في فيصر فالشاهد من هذا كله أيضا عندما نعاجد مثل هذا الظواهر لا نعاجد إجهاب الخطأ نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وأن يجمع كلمتنا وإياهم على الحق والهدى باسيم هذه الفئه من أهل السنة أن ما نبغي كما بغى ونخرج المخالف من أهل السنة نشهد لهم بالعموم الأشخاص الله أعلم بحاله نشهد لهم بالعموم أنهم من أهل السنة في عقيدتهم وفي علمهم وفي يعني بعبادتهم نشهد لهم أنهم من خيار أهل السنة وعندهم صفاة العقيدة وعندهم غير عليها وعندهم جهود مشكورة ومذكورة في انكار البدع وفي بيان الأخطاء عند الآخرين وخطاء المنهجية لكن حينما آتي إلى المنهج المقابل منهج التعامل ويعني استعمال الأسلوب الأحمق في التطبيق وفي الإنكار فهذا أمر لن وافقهما له نعم قال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير قال عبد العزيز بن أبي رواد كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا. يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهفك ستره وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن أمر السلطان بالمعروف ونهي على المنكر فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصف المسلم نعم هذه كلمة أيضا ينبغي أنها تفسر لأنه في وقتنا هذا صار المسألة فيها قوة في مسألة الذنب وهو كافر يعني كلام الإمام أحمد معروف أن المقصود به النصح الذي يتعلق من نصح الدين نصح جماعة المسلمين النصح الذي يكون من باب المحبة في الإسلام من باب الأخوة في الإسلام هذا ليس للذم. ليس لأنه ليس أخم في الإسلام ولا أحبه في الله فلا تصرف له النصيحة التي يقتضيها هذا المعنى أرجو فهم الموضوع المسلم يختلف عن الذم الذم كافر الذم كان الذم له علينا حقوق معتبره من دعوته إلى ومن أداء حقوقه إعطائه حقوقه وعدم ظلمه يجب لا يظلم يجب أن له الحقوق ونفي بالعهد الذي بيننا وبينه ونطلب معه أن حقوقنا بعدل أيضا ولا ضمنه لكن ما يشير له الإمام إحمد هو الحق الذي ينبني على الولاء وينبني على المحبة الدينية الشرعية النصح الذي ينبني على الولاء النصيحة التي تنبني على الولاء والمحبة الدينية الشرعية لها تكون الليلة المسلم فلا تقول مثلا أليس من حق أخيك المسلم أن تقول يعني عف الله عنه وع غفر الله له ورحمه الله إذا كان ميت هذا من نصيحة له. لا تقولها هذه بالذم الذم يعني تدعوه وتدعو له بالهداية لكن ما تترحم عليه أو تصرف له مستلزمات المحبة الشرعية نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم وأني أنصح لجماعة المسلمين وعامتهم أحسن بارك الله فيك أنا أطائنا في قراءة المرس الجامع العلوم لأننا نريد أن ننتهي من هذا الحديث إن شاء الله فما نبدأ بحديث آخر الحمد لله حمد كثيرا طيب مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وجهه عظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله ورضي الله عن صحابتي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس الاسئله ان كان هناك اسئله اي نعم من يقول ان من يفعل ارتكب الكبيره, الكبيرة انه ينقل من دائره الايمان الى دائره الاسلام هذا خلف الدليل ويبقى مؤمن ناقص الإيمان لأن حديث لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن لابد أن يفسر بالحديث الآخر حديث وإن زن وإن سرق وإن زن وإن سرق يثبت له حق الإيمان وحديث لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن أيضا لابد أن يفسر على مقتضى هذه النصوص فمن المعلوم لأنه حينما نفى الإيمان عزاني والسارق مرتكب الكبير في مثل هذا الحديث فإنه لابد حينما نحمله عن نصوص أخرى أن يقصد به مقتضى الإيمان كمال الإيمان الإيمان السالم من الشوائب أو أنه لحظة فعل الكبيرة لا يبقى عنده من أثر الإيمان ما يستحق أن يسمى به لحظة فعل الكبيرة يبقى عنده أصل الإيمان لكن لا يبقى عنده شيء من لوازن الإيمان أو مقتضياته وهكذا نصوص الشرع في كثير من الأمور خاصة ما يتعلق بالإسلام والإيمان وأحكامهما لا بد أن يرد بعضها إلى بعض فهذا يحمل على محمل وهذا يحمل على محمل وعلى هذا فإن النصوص تدل بل ما عنه منهج السلام يدل دلالة فاضحة على أن مرتكب الكبير يبقى له أصل الإيمان واسم الإيمان ووصفه لكن ليس كمانه, ليس كمانه وبين الإسلام والإيمان في مثل هذه القضايا تلازم قل ما رأيكم في من يفرق بين مقام الدعوة ومقام التحذير ويقول إن مقام الدعوة يحسن فيه اللين والرفق والستر على المخطي ومقام التحذير لا بأس فيه في القسوة والتشهير إذا كان المحذر منه وقع في موالاته ومحبة الكفار خصوصا الروافض والعمل لهم والتستر على ذلك والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن هذه القضايا للسلف فيها مناهج واضحة لكن تحتاج إلى معرفة هذه المناهج وتطبيقاتها ما من قضية في مثل هذه الأمور في اسلوب تغيير المنكر يكون باللين أو بالحزم أو بالقسوة أو بالقوة أو بإلا وللسلف فيه مناهج وليس منهج موحدة التعامل مع المخالف سواء كان عاصي أو فاجر أو مبتدع أو كافر ليس له ميزان أقصد التعامل الفردي التعامل الاجتماعي ما يسمى التعامل تجاه الظواهر التي تحدث من أهولا عصات أو مبتدع هذه للسلف فيها مناهج ومن ادعى أنه منهج فما صدق مناهج تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والظروف والملابسات والمصالح والمفاسد وتختلف باختلاف صاحب الموقف فهل يمكن أن يعقل إنسان مبتدي قليل العلم وقليل التجربة سيقف تجاه المبتدع والمخالف مثل موقف الإمام أحمد مثلا الأواؤل أو, أو زاعي أو ابن مبارك وهل النتيجة ستكون واحدة فرق بين, بين عالم كالإمام أحمد أو أئمة الصحابة والتابعين وتابع وتابعيهم عالم إذا أشار بأصبعه استجابة الأمة وبين انسان غفل لا يعرف عنه الناس شيئا ولا يعرفون له قدرا فرق بين الصورتين يجي مثلا طويل بعلم تو ما عنده لبضعة نصوص ناطح بقرون من حديث للناس ويريد أن يهديهم ويستصلحهم بهذا الإسلوب لا لا لا يقول قال الإمام أحمد قال الأوزاعي وفعل وفعل هل أنت كالإمام أحمد وكالأوزاعي وهل مجتمعك كمجتمع الإمام الأوزاعي وإمام أحمد الحال كما قال علينا رضي الله عنه لما سأله أحد رؤوس الفتنة الرجالي طريقة في الجوال وموسيقى في المسجد اسمنا الله وكم إنسان في عافية لو كان وضع الجوال على نغمة غير موسيقية فالأمر يشوي خاصة في غير الصلاة أما أن يوضع الجوال في نغمة موسيقية عمدا قبل الصلاة ثم يقول والله نسيت نعم نسيت لكن أصلاً, أصلا صفة العم نوجودة عندك عندما ركبت نغمة الجوال على نغمة موسيقية حرام خارج المسجد فكيف تأخذ المسجد فليتق الله الناس وليعب بعضهم بعضا وليبينوا وجه الخطأ الفاتح مثل هذه الأمور بعض الناس يقولوا الله واحد نسي نعم نسي مشكلة أنه ينسى ولا غريس غريبا ينسى لكن مشكلة أنه أصلا وضع النغمة الوضع على صوت لا يجوز حتى خارج المسجد فكيف بداخل المسجد أقول نعود إلى موضوع الرفق يعني هل يمكن أن يكون موقف الإمام أو, إمام يعني أو, أو, أو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أحد المفتنين لماذا اختلف الناس على عمر واخت... لماذا اتفق الناس على عمر واختلفوا عليك ونحو هذا شو له جواب السديد الحكيم في ذلك الوقت الفاضل وقت الصحابة لكن ظهرت بعدهم أجيال ملة النعمة كأجيال الغلاة اليوم والمفرطين والعلمانيين وغيرهم ملوا النعمة قال إن لأن عمر وال على مثلي وأنا وال على مثلك أما تلاحظون الفرق في زمن كله فاضل ومع ذلك فرق بين الخليفة الراشد عمر وبين الخليفة الراشد علي ذا الشخصين بين العهدين بين الجيلين فكذلك أقول لمسألة مقام التحذير أو القسوة أو التشهير ليست منهج اليوم أبداً والدليل أنه ما يمزيس منهج الكبار العلماء الذين يطيعهم أكثر الناس لا يستعملون هذا الأسلوب ويسعهم يستعملوه لو وجدوا فيه فائدة أو يؤدي إلى نصيفة أو يؤدي إلى إنكر منكر أو يؤدي إلى الناس أما ما يفعله هؤلاء المتعجلة الحنقة ثم يذهبون إلى مسارك العلم ويحتجون بها نقول نعم دصلتم مثلهم وصار المنكر مثل المنكر عليه في ذلك الوقت وصار المجتمع كالمجتمع والحال كالحال والزمان كالزمان والمكان كالمكان وظروف كالظروف فنعم أما هذا يعتبر الخط ولذلك العلماء ولما السلف لهم مناهج مناهج فيها اللين بحسب الظرف وفيها الاعتدال بحسب الظرف وفيها القوة حيانا بحسب الظرف تختلف الظروف طيب خيرا يقول سؤال أخير وإن كنت طالت لكن نظرا له ما بقي معي غيره يقول صاحب السؤال العبارة مشتهرة على سنة الناس أو سنة بعض الدعاة وهي المصر على المعصية كالمستقلة لا ليس صحيح يعني من وجه يعني معاند يمكن لكن وجه الحكم لا أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية رياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة